الحمد لله الذي خلق السماء Careful, فَأَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ نَضِيمَ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَأَى Well then وقالوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ليقولوا tänään والله them the إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذا وَأَرْضِ بِكُلِّ شَيْءٍ نُّمَا تَفَنَّتَ تَمَّ قُرُونٌ in وم في <تصفيق> خ صدقوا <اله> الذين بين يديه ولتظهرهم من <القرى>, القرى ومن حوله <الذي> الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما أنتَ الزُّومُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي I'm وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصره في الآيات وليقولوا درست ولينبينهون قوم يعلمون اتبع ماء <تصفيق> ونذرهم في طبو Ah! Yeah. I'm فهم دار السلام boom فَذَلُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ وقال in كذلك كذب الذين من قبلهم حسابا وما أتينا موسى الكتابة ممن على الذي أصابه تفصيلا ja yeah, um...